بسم الله الرحمن الرحيم. أرَى رَحْمَنَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلَقَالَ إِن عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّدَمُ وَالشَّدَعُ يَسْتُدَانٍ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ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 بكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارد من نار فبأي آلام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 الكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوارل المنثاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء كما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه رب كذل الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسألهم في السماوات والأرض. كل يوم هو في سوء فبأي آل ربك تكذبان سأرثرو لكم أيه الثقلان فبأي آل ربك تكذبان يا معشر الجن إن استطعت أن تنفض من أقطار السماوات والأرض فافضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آل أي ربكمات كذبان يرسلوا عليكم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 عن ملتي يكذب بها المجرمون يقصفون بينها وبين حمي آن فبأي آلاء؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أثنان فبأي آلاء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 ربكما تكذبان متكئين على فرس بطائنها من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جاء فباي الاء ربكما تكذبان الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء لفضيله ربكما تكذبان فيهما عينان رضاقتان فبأي ألاء ربكمما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي ألاء ربكمما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا فبأي فباي الاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر بقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام